الرابع والثلاثون الحديث الأخير في هذا الدرس رقية النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب الناس مذهب الباس في أنت الشافي هذا من عظمته لا شافي إلا أنت شفاء لا يغادر سقما رواه البخاري هذا له قصة الحديث عن عبد العزيز بن صهيب قال دخلت أنا وثابت على أنس بن مالك فقال ثابت يا أبا حمزة اشتكي قال ثابت يا أبا حمزة أبا حمزة كون يتمنى أبا حمزة كون يتمنى أبا حمزة قال ثابت يا أبا حمزة اشتكيت الحين ثابت يشتكي لأنس رضي الله عنه فيقول يا أبا حمزة اشتكيت فقال انس رضي الله عنه الا ارقيك برقيه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بلى فذكر الحديث وعن ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ بعضهم يعوذ بعضهم يمسحه بيمينه طبعا مسح باليمين تفاؤل بزوال العله واليمين لها فضل على الشمال طيب ماذا كان عليه الصلاه والسلام يقول في التعويذ اذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما لا يغادر لا يترك وقالوا ما هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أعصاه الحديث رواه البخاري ومسلم كان علي رضي الله وسلم يرقي نفسه وغيره بهذا كما قالت عائشه رضي الله عنها كان إذا اشتكى نفث على نفسه بالمعوذات ومسح عنه بيده نفث على نفسه ومسح عنه بيده تقول فلما اشتكى وجعه الذي توفي فيه طفقت أنفث على نفسه بالمعوذات التي كان ينفث وأمسح بيد النبي صلى الله عليه وسلم عنه رجاء بركتها يعني النبي عليه الصلاة والسلام في حالة الوهن وهو في الاحتضار وهو في على فراش الموت عائشة تأخذ بيدي الشريفة رجاء بركتها فتمسح على نبي الله صلى الله عليه وسلم بيده عليه الصلاة والسلام رجاء بركتها رواه بخاريه وسلم ورقاه جبريل عليه السلام فقال يا محمد اشتكيت فقال نعم قال بسم الله أرقيك في أحد مناسبات المرات جاءه جبريل رقاه بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس يعني سواء كان العين العين عين حاسد العين هذه أو بمعنى الادمي العين من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله ارقيك رواه مسلم كان عليه الصلاة والسلام يرقي الحسن والحسين رضي الله عنهما فكان يعوذهم ويقول أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ذات السم الذي يقتل لامه ومن كل عين لامه التي تلم وتصيد بالسوء اذا حلت بالشيء يعني يقول عليه الصلاه والسلام للحسن والحسين وهو يعوذهما هكذا كان ابراهيم يعوذ اسحاق وإسماعيل ابنيه عليه السلام رواه البخاري والترمذي والاصغر ومسح النبي صلى الله عليه وسلم بعض أعضاء جسد المريض بيده الشريفة كما فعل مع سعد رضي الله عنه في مرضه فوضع يده على جبهته ثم مسح يده على وجهه وبطنه ثم قال اللهم اشفي سعدا وأتمم له هجرته رواه البخاري ومسلم علمنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نرقي أنفسنا ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا وقل سبع مرات اعوذ بعزه الله وقدرتي من شر ما اجده وحاذر رواه مسلم فالله عز وجل من عظمته وعزته وربوبيته انه هو الشافي وحده الشفاء بيده لا شافي الا هو لا طبيب ولا خبير ولا استشاري الشافي هو الله يقدر الاسباب واذا مرضت فهو يشفين يقول إمام بن عبد البر رحمه الله فالبرء ليس في وسع مخلوق أن يعجله قبل أن ينزل أو أن يقدر وقته وحينه قال وقد رأينا المنتسبين إلى علم الطب يعالج أحدهم رجلين وهو يزعم أن علتهما واحدة في زمن واحد وسن واحد وبلد واحد وربما كان أخوين توأمين غذاؤهما واحد فعالجهما بعلاج واحد فيفيق أحدهما ويموت الآخر أو تطول علته ثم يفيق عند الأمد المقدور له هذا كتاب التمهيد من عبد البر لذلك النبي عليه الصلاة والسلام توسل في هذه الرقيه إلى الله بكمال ربوبيته الله رب الناس وكمال رحمته بالشفاء أذهب الباس مذهب الباس مذهب الباس وأنه وحده الشافي وأنه لا شفاء إلا شفاءه فتضمن التوسل إليه بتوحيده واحسانه وروبيته زاد المعاد فالمريض يتوسل الى الله بربوبيته العامه اللهم رب الناس ان الله الخالق المالك المدبر خلقتني انت تمرضني وانت تشفيني قدرت علي المرض اسالك الشفاء اسالك ان ترفعه الطبيب سبب الدواء سبب الشافي هو الله أنزل القرآن رحمة للعالمين يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء جعل الله القرآن شفاء لأمراض القلوب شفاء من من الوسواس والنفاق والشك والشبهات والشهوات والحسد وسوء الظن ماذا تريد من أدواء القلب وأمراض الأبدان أيضا شفاء قل هو الذين آمنوا هدى وشفاء وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين كل القرآن شفاء والمعوذتان أفضل ما يتعوذ به والفاتحة هل تقاوم الجراثيم كلام رب الأرض والسماوات ولذلك الاستشفاء بالقرآن عبادة عظيمة لان فيها لجوء إلى الله بكلامه لجوء إلى الله بكلامه استشفاء بكلامه هذا, هذا أعظم الأدوية أعظم الادويه ولذلك حتى سواء كانت أمراض يعني حسيه معنويه قلبيه نفسيه جسديه العلاج ينفع فيها كلها القران ما انزل الله داء الا انزل له شفاء منه هذا القران لكل داء دواء فاذا اصيب بدواء الداء برئ باذن الله وانزل الله ادويه حسيه واخبرنا عن مكان للادويه الحبه السوداء والعسل والحجامة والسنة والسنوت والعود الهمي والقصط البحري فيه كل أخبرنا عن مكامل مكامل للأدوية والرقية علاج عظيم ولا ترى ما يجي واحد يقول أنا أصدق بمرض أستعمل القرآن ولا أروح للمستشفى يا أخي استعمل استشفي بالقرآن واذهب للمستشفى ليش نفرق يعني ليش الفصام ارقي نفسك واذهب للطبيب ارقي نفسك سوي عملية ارقي نفسك وابلع حبوب الدواء ما في تعارض ما في تعارض ترى القرآن يعني ما يضر لا يضر هذه الادويه تضارب مع بعض ادويه أهل الدنيا أما هذا الرباني الرباني هذا هذا ما يضر ولا تضارب مع شيء بل ربما أفاد في إبعاد الـ الـ الـ الأضرار الجانبية لبعض الأدوية أقول ربما أن هذا القرآن يفيد في إبعاد الأضرار الجانبية لبعض الأدوية ولذلك اجمع بينهما يا عبد الله ولا تقل هذا أو هذا وقد لا يوجد علاج أصلاً عند الأطباء قد يقولون لك ميؤوس ما, ما نعرف ما عندنا ما ما وصل علمنا إلى شيء عجزنا والقرآن يؤثر نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفينا وأن يتوب علينا وأن يرزقنا العافية والعفو إنه سميع مجيب صلى الله على نبينا محمد